بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبدن في الحطمة وما أذراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة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 فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيث فليعبدوا رب هذا البيت Al-Ladhi aṭṭamahum min jūr, wa amanahum min khuf. Bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Aru'ayt al-Ladhi yuqazibu bi t على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Bismillahirrahmanirrahim Inna Fassalli lirabbika wanhar Ihnana shani'a Bismillahirrahmanirrahim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 سَاءَ اسْلَلاَ وَذَٰلَكَ لَهَبٌ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ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 Malikin nafs, ilahin nafs, bih sharil waswasil khans, aladi waswasu fi sddur nafs, bi al jannah. صدق الله العظيم